الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في آخر الكلام على الآيات التي تتصل بالعدد والطلاق قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهنى من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون والذين يتوفون منكم ويتركون الزوجات فعليهن أن يعتددن عدة الوفاة حولا كاملا وصية لأزواجهم عليهم وصية لهؤلاء الزوجات متاعا إلى الحول غير إخراج اي يمتعنا سنة كاملة من يوم الوفاة فتبقى في منزل الزوج من غير إخراج لا يخرجها الورثة من داره وذلك من أجل أن تعتد وفيه ما فيه من جبر كسرها وإصلاح شأنها فتبقى هذه المده في بيت زوجها وذلك من البر بالزوج المتوفى فإن خرجت الزوجة باختيارها قبل انقضاء السنة فلا إثم عليكم معاشر الورثة في ذلك ولا حرج على الزوجات فيما فعلنا في أنفسهن من أمور مباحث يعني أن تخرج بطوعها ورضاها واختيارها من غير أن تخرج فلا جناح عليكم يعني لا حرج عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها هذه الآية الاعتداد بالحول في قول عامة أهل العلم منسوخة وأن الذي نسخها الآية التي قبلها في عدة الوفاة وذلك ما مضى من قوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فالاربعه أشهر وعشرة أيام هذه عدة المتوفى عنها زوجها وكانت تعتد حولا كاملا وهذه هي الآية الوحيدة في القرآن التي ورد فيها الناسخ الآية الناسخة قبل الآية المنسوخة في الترتيب الناسخ يكون بعد المنسوخ ولكن ترتيب الآيات ليس على النزول فكانت الآية تنزل فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى موضعها من السورة فترتيب الآيات في السور بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن هذا الترتيب لا يعني أنها نزلت هذه بعد هذه فقد يكون بين النزولين سنوات قد تكون المتأخرة قبل المتقدمة وهذا له أمثلة لكن في باب النسخ هذا المثال الوحيد في كون الناسخ قد تقدم المنسوخ سبقه في الترتيب وإلا فلا شك أنها نازلة بعدها وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أنها لم تنسخ من أصلها وإنما بقي ذلك على سبيل الاستحباب أنها إن شاءت بقيت فيكون ذلك إرفاقا بها أن تعتد في بيت زوجها حولا كاملا يعني كما يقال الآن تصليح أوضاع تتهيأ أين تذهب بعد ما مات زوجها تبحث عن مسكن آخر هذه الدار صارت للورثة فوسع لها الشارع في البقاء إلى سنة الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يرى أنها إن أرادت البقاء إلى سنة فلها ذلك وليس للورثة أن يخرجوها وإلا فالعدة الواجبة هي في أربعة أشهر وعشرة أيام وعامة أهل العلم يقولون سلفا وخلفا بأن الآية منسوخة الاعتداد بالحول قد يقول قائل وما الفائدة إذا كانت منسوخة من بقاء لفظها والواقع أن هذا له فوائد منها التذكير بنعمة الله عز وجل بالتخفيف كانت المرأة تعتد حولا فصار أربعة أشهر وعشرة أيام يعني أقل من النصف والنساء اليوم وقبل اليوم لربما يستطيلنا أربعة أشهر وعشرة أيام ويكثر السؤال في حال عدة الوفاة تريد أن تذهب إلى داي ابنها تريد أن تذهب إلى ابنتها تريد أن تذهب إلى الاستراحة تريد أن تسافر إلى العمرة في أثناء العدة والواقع أنه ليس لها, ليس لها ذلك أربعة أشهر وعشرة أيام بعد أن كانت تعتد حولا كاملا فهذه فائدة التذكير بهذه النعمه على العباد الله عنهم فيتذكرون هذا إذا قرأوا هذه الآية الأمر الآخر أن كل حرف بعشر حسنات فحينما تقرأ هذه الآية ولو كان حكمها منسوخا فإن التلاوه يبقى أجرها وثوابها فيتعبد بتلاوة هذه الألفاظ يؤخذ من هذه الآية من الهدايات أن الرجال هم المسؤولون عن النساء لأن الله تبارك وتعالى قال فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف مما يدل على أنه قد يلحق الحرج الرجال إذا فعلنا بأنفسهن أمورا منكرة فهذا ليس للمرأة ويجب على الولي أن يقوم عليها بما أمره الله عز وجل واسترعاه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته وليس له أن يترك النساء من الزوجات والبنات ومن استرعاه الله تبارك وتعالى يفعلنا في أنفسهن ما شئنا من التبذل ونبذ الحجاب ومخالطة الرجال وما شابه ذلك من التعري في مجالس النساء والأفراح اجتماعات الأسر والمناسبات يجب أن يقوم عليها بما استرهاه الله عز وجل واعتمنه عليه أن يحفظ هذه الأمانة ثم أيضا قال الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين المطلقات متاع يعني أن المطلقة تعطى ما يحصل به جبر قلبها وكسرها بعد أن طلقت بالمعروف بما يحسن في كل وقت وحين وناحية وبما يصبح لمثل هذه المرأة وما يليق بحال زوجها من الغنى والفقر وظاهر هذا اللفظ العموم وللمطلقات كل المطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فهذا لمن يخاف الله ويتقيه ومن هنا فإن هذه اللام وللمطلقات تحتمل أن تكون للتعريف فتكون للعموم لكل المطلقات سواء طلقت قبل الدخول أو طلقت بعد الدخول فتعطى المتعة وهذا ذهب إليه جمع من أهل العلم أن لكل مطلقة متعة وهو اختيار كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله كل مطلقة لها متعة جبرا لقلبها وذهب بعض أهل العلم إلى أن اللام هذه وللمطلقات للعهد عهدية مطلقات التي ذكرنا قبل ممن تعطى المتعه وهي التي طلقت قبل الدخول ولم يسم لها مهرا يعني لا تذهب هكذا فارغة اليدين لا مهر ولم يدخل بها فإذا دخل بها فيتستعب كل المهر وإن لم يدخل بها وقد أعطاها المهر أو سمى لها صداقا فلها نصف المهر فإذا طلقها ولم يسمي لها صداقا فلا تذهب خالية الوفاض وإنما تعطى ما يجبر قلبها من المتعة هل هذه اللام وللمطلقات للعهد يعني تلك التي ذكرنا قبل ذلك مما لم يسمى لها صداق وطلقت قبل الدخول قاله بعض أهل العلم وظاهره ظاهره العموم في المطلقات والله تعالى أعلم وعليه فعلى القول بالوجوب فينبغي أن يتجمل الرجل وذلك على سبيل اللزوم لأنه قال حقا على المتقين والحق والثابت الواجب هناك الذين قالوا المتعه لا تجب قالوا بأن الله عز وجل قال على المحسنين فهو إحسان هنا قال حقا على المتقين فيعطيها ما يحصل به جبر قلبها وكسرها بعد الطلاق بحسب عسره ويسره وهكذا في قوله حقا على المتقين تأكيد لهذا الحكم الأحكام التي قد يتساهل فيها الناس وتضيع ينبغي أن تؤكد وتوثق بمثل هذا ولذلك انظروا من الذي يراعي حدود الله عز وجل بالطلاق إذا أراد أن يطلق لا يطلق إلا في طهر لم يجامع فيه أكثر الناس يطلق في حال غضب في طهر جامع فيه أو يطلق وهي حائض ثم من من الأزواج؟ ذاك الذي إذا طلق أعطاها المتعه أعطاها شيئا يعطيها خمسة ألاف يج早ك عشرة ألاف يعطيها ألفا يعطيها عشرين ألفا بحسب حاله الذي يملك الملايين ما يعطيها خمسمائة ريال والذي لا يملك إلا ألف ريال لا يطالب بأن يعطيها عشرة ألف وهكذا فقد يعطيها عقارا يعطيها دارا يعطيها استراحه يعطيها مزرعة يعطيها شيئا هذا فعل أهل المرؤات والتقوى الذي يفارق بمعروف وتجمل وإحسان لا يفارق بعداوات وتراشق وشتائم ومصادرة للحقوق هكذا يربي القرآن أهل الإيمان على الرقي والترفع في حال الخصومة والفراق قبل حال الوفاق فإذا كان هذه الحال مع فراق وطلاق فكيف إذا كانت في كنفه وفي عصمته؟ كذلك أيضا ذكر الأوصاف التي تحمل على الامتثال حقا على المتقين كل انسان يقول أنا من المتقين ولو قيل لاحد من الناس خلاف ذلك لغضب فينبغي أن يتحلى بهذه الأوصاف كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون مثل هذا البيان الواضح يبين الله لكم سائر أحكامه في كل ما تحتاجون إليه من أمور المعاش والمعاد لعلكم تعقلون من أجل أن تعقلوا ما فيه نفعكم وصلاحكم ورفعتكم ونجاتكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة كذلك يبين الله لكم آياته فيأخذ من هذه الآية أن الله قد بين غاية البيان فليس لأحد أن يدعي أن القرآن فيه ما لا يعرف معناه يعني لا يعرف أحد معناه كما يقول أصحاب المتشابه المطلق في المعاني يقولون يوجد في القرآن مواضع لا يعرف معناها أحد لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غير الرسول عليه الصلاة والسلام كيف والله يبين غاية البيان وكذلك من يقول بأن أعظم ما في القرآن وهي الآيات التي تتحدث عن أوصاف الله عز وجل أنها مشكلة وأنها توقع في الاشتباه أو أنه لا يدرى هل المراد بها الظاهر أو غير الظاهر فهذا خلاف البيان وكذلك من يدعي أن حملها على الظواهر المتبادرة أنه من أصول الكفر كما يدعيه بعض المفترين من أهل البداع كيف يكون حمل ذلك على الظاهر المتبادر من أصول الكفر والله قد بين غاية البيان وهذا أعظم ما يبين وهو صفات المعبود الدالة على وحدانيته وعظمته ثم يترك ذلك بما يوهم الكفر إن حمل على ظواهري فيحتاج إلى تحريف يسمونه تأويلا من أجل أن يقبل وكذلك أيضا لعلكم تعقلون هذا فيه بيان منزلة العقل فبه يتوصل إلى فهم النقل أذا هو المنزلة الصحيحة للعقل لا يمكن أن يفهم النقل والوحي إلا بالعقل ولكن الخطأ هو أن يعطى العقل أكبر من حجمه فيجعل النقل تابعا له فهذا هو الانحراف وذلك يدل أيضا على أن الله تبارك وتعالى يريد من عباده أن يعقل عنه المعاني وهذا يدل على أهمية التفقه في الدين والعلم بمعاني القرآن والتفسير والطريق إلى ذلك هو التدبر لهذا القرآن من أجل أن يعقل الإنسان عن الله تبارك وتعالى هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه السلامة الله